<سؤال> علي راح علي راح علي راح حس كائن الوصف راح علي راح علي راح صحت وبصوت تسمعني أنا صحي. علي راح علي رايح يا حلو حلم تم ننظر انا حلو حلم تم ننظر علي راح علي رايح امر عاين على الجرح يصعب علي هيا يا من عاين على الجرح يصعب فذا كلبيا من عدنا أو حرمنا يوز غبنا فنوح فلا No, bueno. شكفر آلام يو الأيتام أقف قلتك هذا المستهد اللي أترجى منك الساعد رحم الله والديك I'll go عبد الله تعالى الشتاء God sa oh. God. <laughs>